كده. أوك. أوك. كده كده عطل عطل من قولي تعالى كذا إلى قولي تعالى كذا أعطيتك أكثر من سبعين بيئة من مقرر أقول لك هذه ولكن الأربعة سنة, الأربع سنة طبت من كذا سبعين من مقرر فأنا ما هذا طريقتي أنا طريقتي ما آتي بسؤال طريق يعني ما أقول لك أفسر مثلاً عشر آيات من القرآن سؤال موجه جداً خلاص. هذا السؤال أجب عن خمسة من الأسئلة التالية موجه جداً إجابة بأقض من صدر بماذا أسهم وأقوم في بداية التخوير ما المقصود فعدلك في قولي تعالى الذي خلقك في سواك غير موجود. غير موجود في المقرر على استنتاجها <تصفيق> استحضر صورة الانفطار إيش في فوائد خمسة, خمسة فوائد إلا استطيعني أحضر مثل ما عملت مع الأراضي نعم آه هاتي لا يزيل لا. لا. مع <تصفيق> ما معنى <تصفيق> الآية عن الأراضي فينظرون ومن خصوص بالأراضي فلاحظ يعني أسئلة مرجهة هؤلاء أعود إلى الطريقة التقليدية في السؤال الثالث ولكن اختياري أريد يعني لمن لم يوفق أنا بسواحة ما أحب أن يوصل عندي أحد <تصفيق> جدا جدا قد تكون أسئلة دقيقة وصعبة ولكن في التسليل متساهم في السؤال الثالث أتبع الطريقة التقليدية اذكر ما تعلمته وحفظته من خلال فهم وليس لك من قوله تعالى كذا إلى قوله تعالى كذا تكون عبد الله تصال السبع في السبع هذا من باب يعني <تصفيق> المساعدة فقط بواحد ثلاثين درجة آخر شيء وهو أهم شيء المفردات فصل الكلمات التالية تفسير مفردات وليس تفسير بعاني يعني كلمة كلمة كشطت كده كشطت كده أزليفت كده رانة كادر ووسط إلى أفل هذه درسناها يعني إن شاء الله مفردات سهل مفردات درسناها يعني ربما مفردات لازم سؤال لازم يجي طبعا حيش بشكل عافظ لأ... أو... اسئله على الاسئله ندخل لا ندخلها فقط تضف من هذه ولا صافي يكفي هذا في المقرر سننهي صوره الطور نعم فقط الذريه الطور جميل على الذريه الطور خلاص يعني من هذه الاسئله كلها استفادة استفاده بعدين آ... يعني من الأسئلة التي وضعتها تكون فيها استفادة للصورتين استفادة كبيرة ما أخذنا من المقرر أخذنا فقط الغالية صوت الغالية هذا ما أخذنا فعلا لا أنا قلت يعني عن طريق الأسئلة الإنسان يدرس, يعني يدرس الأسئلة كأنه درسه يعني كأنه راجع في التفسير لعب مش قلت مش مولود مشكله ما faz tu shab el hadi ba'mel fotokopi je waqt el sefto shou seft anek tu seft lidarna fel majmua ha wa zadna كنت ربصوا فإني معهم من المتعبسين أم تقنوهم بها؟ دائما نفذ أمر في الدور العربية لدور الاستفهام يريد أن يضرب عن الكلام الماضي وينتقل إلى شيء جديد استئنافية ليس إضراب انتقالي ينتقل إلى جملة ثانية ولكن يعني فيها إضراب عن الكلام الماضي الاستفهام هنا طبعا الاستفهام كما لاحظتم في السؤال الذي أعرضه الآن استفهام له الأدراع سأسهل. سأسهل ممكن أسهل أم تأمومهم أحلامهم بهذا؟ هل هذا استفهام حقيقي؟ او قد أقول لك ما نوع الاستفهام هنا؟ أم تأمومهم بهذا؟ إيش كان يقولون في الآيات التي قبلها؟ سألاحظون اذكر كما انتم بما ترضك بكانه من الجن ام يقولون شاعا متربص به غيب المنون <تصفيق> فقلت تربصوا فاني معكم من المتربصين ام تامرهم احلامهم بهذا البله ام قوم الطغون يعني كل هذا الاستفهام استفهام استنكاري على قولهم ان محمد شاعر من الجنون او لماذا كل التوبيه فهذا نوع الله يعلم هل تامرهم احلامهم فهو ليس استفهام ولا تعجيبي ممكن أغلب أصف ما يقرعه أنه استفهام بكاري عليهم أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ ما معنى أحلامهم؟ وما كانت تقول العرب؟ العرب كانت تقول خاصة في قريش أولو الأحلام يمنوها وصاحب الحلم صاحب عقل رجيح وما ممكن ان يعني يخطئ في في امور بسيطة وفي تقديرات بسيطه فالعرب عاده وهالقريش كانوا يدعون بيقولوا بيقولوا الاحلام والنها بمعنى صاحب الاحلام صاحب يعني قول الاحلام والنها انه مترابطين نها العقل والاحلام تدل على طيب الكرم والخلق وعدم الخيال الى اخره والصبر الى ف فمن من هذه هي صفته لا يمكن ما يمكن ان يفعل هذا هذا الفعل ولذلك هنا استهزاء بهم هل احلامكم وعقولكم تامركم ان تقولوا ان محمد شاعر او مجنون يعني هل هل يعقل ان تامرهم احلامهم بهذا يعني كان تقول نابغه لواحد طبيب مثلا يدخن هل درسوك في الطب اما الدخان يعني فيه يعني يعني هذا استهتار و بهم و و بعمرهم هو يعني ودراسه الطب فنفس الشيء هنا امتقروا احلامه بهذا يعني نوع نوع من الاستنكار والاستهزاء بهم بما كان يطالع حبهم احلامه طبعا هو اشاره فيها الى قوله تعالى وما انت بنعمه ربك بكاهن ذولا جنون انه رد رد عليه من ثم قال ام تامرهم احلامه بهذا اي يتهمونه بانه شاعر او مجنون مثلها في موضوع الاحلام تحدث في قوله تعالى في حكاية عن قوث عيب عندما قال له انك لانت الحليم الرحيم إنك أنت الحليب والرشيد نفس, نفس موضوع لاحظوا الرشد النهى والأحلام الحليب نفس موضوع الأحلام والنهى فكانت الحرب تطلق هذا مصطرح كثيرا صاحب الرجل عندما يكون حكيم يكون عنده حلم و... حليب و... والحلم يقال وعنون في النغة العقل الحلم قال الرابع أصفهاني وهو المانع من هيجان الغضب لأن العاقل لا يغضب ان العقل يمنع من الغضب فالحلم الحلم الحلم فانت نوم احلامه قال ان الصبر وهو المانع من هيجان الغضب <تصفيق> لذلك الحلم مع الصبر <تصفيق> في حديث في حديث الرسول وقال في معارج النور والحلم ملكة غريزية تورث صاحبها المعاملة بلطف وإن لمن أساء أو أزعج طبعا ومعنى الآية أن الأحلام الراجحة لا يمكن أن تأمر بأن يقارع عن سيد محمد كاهن أو مجهور وفي هذا تعريض بأنهم ضيعوا هذا الوصف الذي أُكِّق عليهم بأنهم قولوا الأحلام والنهى بهذا الاتهام الباطل وذلك كان أكثرهم غير قابلين أصلاً بأنه ينتهى محمد صعصان بالشاعر والمجنون يعني يعرفونه لا نعم لأنه, لأنه, لأنه, لأنه هذا متعارض مع مبدأهم وهم يعلمون أنه سيد محمد صدر ويوسر بالشاعر ولا كنثاب ولا كاهر ولا مجنون وأكثر أكثر ما استعلمون ولكن لما ضيق عليهم فكرياً فما عاد عندهم مخرج. يعني مخرج واتهام حتى يتهموا محمد صلى الله عليه وسلم شيء ان تتهمه بان هو مجنون او شيخ ان هم قوم طاغون ايضا ادراء الانتقال ثاني متصل بالذي قبله ان تامرهم باحلامهم بهذا ان هم قوم طاغون يعني واحد من الاختتين يا ان يا بهذا او انكم قوم طره هنا يقصد العقول عقولكم احلامكم تامركم بذع عقولكم او افعالكم ال ال ال ال يعني الفرع حلم العقل, العقل. قال بنعشوه والاستفهام هنا مستعمل في التشكيك اذا لاحظ عندما اقول لك تصرفك صرف لا يدني إلا على أمري إما همبرها لا ثالثة لهما <تصفيق> استغفر الله ضرب مثال إما مجنون أو أنك كاثر واحد من الاثنان فهذا نوع من ماذا؟ يعني عندما يقول لهم أم تأمون أحلام بهذا هم قوم طاغون يعني يعني أمران أحلام مبرو فما عاد في بخار لكم ما يستطيعون أن يغدوا لذلك طريقة كانت للعلماء في الرد في المناظرات ما كان يتلكوا مجال للخصم كانوا يعطوهم خيارات مباشرة إما تقول هذا أو تقول هذا فيجرونه في العالم الكبير من المناظرات فيجرونه إلى حيث يريدون فيقعونهم في وطب علماء المسلمين وأنا حضرت أكثر من المناظرة فكان العالم مثلا يقول لمن يناظره لمن ينكر سواء الشيعة أو المناظر أو من المسعيدين أو من الآخرين إما تؤمن بالله أو لا تؤمن بالله لن يوجد, يوجد خيار ثالث يأمن يأمن يأمن أكثر من كان يتهرم هم الفلاسفة فأزم مم. كان يتهرم عندما قلت يا أبيضي أسرم إما لك ستموت أو لك لا تمنع أن لا في مهار بهذه الطريقة تجربنه إلى حيث تريد وكانت لو قرأتهم في تيتم الفقر فحتى كانوا يعني كان عندما يسال سؤال كان يعرف اذا اجابك بواحد والطريق اليه له تفرعات مثلا ثم مزدود وان جرب باثنين فالطريق اليه له تفرعات تفرعات اما يقول كذا او ان يقول كذا فكان الـ الـ الـ يعني الـ كان الرجل ده جالس قهوه يعني في موقف يعني في موقف حصور تماما وفي نفس نفس الاسلوب تعامل معه البقر هم تلومهم احلامهم بهذا انهم قوم طاوله انهم خريطه ماديه الله يعني رحم الله كان عندهم عقل موسوعي عقل موسوعي يعني مناظراتهم كانت يعني غيره و... كان الشك في <تصفيق> يعني كان يعني عنده فرص الاسطوف يا اعزائي الطلاب ما تستطيع انت تفلح بالمناظره حتى تستوعب حتى تستعلم الإجابة التي سيجيبها خصمك يعني يعني سيجيب باحدى اجابتين او ثلاث طيب لو اجابك بالثلاث ماذا ستفعل انت عليه ستكون جاهز لا يجرد مناظره غير جاهزيه فساجي لك رقم واحد او اثنين او ثلاثه لو أجابك واحد رد عليه بثلاث اثنين رد عليه بثلاث ثلاثه رد لأنني برفص المادة السوئين أو عادها أفرم لأنني برفص مادة المادة السوئين أو يعني من من يعشق هذه المادة وإن كان حرم بعض البرمات ولكن لا بد لمن أراد أن يعني يدرس علم الجدل والمناظرات و... لا بدل أن ندرس المنطق وإذا ندرس المنطق، لن يوفر حتى جدا جدا الرياضيات. هيه هيه هيه ريال ديالو نزيد واحد, واحد نعم والطغيان اا شنو طبعا هو هو شدة الظلم واش هذا الضم حتى عندما قال لم يقل بل هم قوم طاغون لم, لم يصف اعمالهم باعمال الطغيا بل وصفهم بانهم طاغون فجعل, فجعل من قوميتهم قوم لم يقل بل هم طاغون الم يكن يستطيع يقول امامرهم لاون بهذا ام هم طاغون قال هم قوم طاغ كلمة قوم تدل على القومية والقومية معناها أنها أن الطغيان متأصل في, في, في, في, في, في, في, في, في قوميتهم جزء من ثقافتهم هذا, يعني هذا قمة في الرد يعني كان يستطيع أن يقول بل هم طاغون بل أعمالهم أعمال طغيان قال بل هم قوم طاغون هذا, هذا معناه ان ان الثقافه اصبحت عندهم ثقافه طغيان مغروسه, فيه, مغروسة, فيه. مغروسة يعني في مغروسه في مغروسه في مبادئهم في في في, في مبادئهم في تعاليمهم اي تاثر فيهم التقياء وخالط نفوسهم فدفعهم الى انثار تلك الاقوال يقولون ما تقولوا بل لا يؤمنون لاحظ يفند كل حجه بحججهم لماذا لأن الله تبارك وتعالى على, على خفايا ويعني الآن هذا بحق الإله لاحظوا حق العالم الذكي يفكر كما يفكره ذلك شطور أبو حنيفة رحمه الله بمداثته من رسل الأرأيتيون رأي ليس الرأي فحسب بل أرأيت لو حدث كذا فكان أبو حنيفة لا ينظر فقط إلى هموم المجتمع بل ينظر، طيب ماذا؟ لأنه مثلا يأتي إنسان ويسأله مثلا البرابيليتي <تصفيق> بالفرنسيين قلوه البرابيليتي البرابيليتي يعني في الرياضية توجد هذه المسألة ولكن عندها مصطلح مصطلح عن افتراض معنا افتراض معنا <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم، كان, كان أبو حنيفة أكثر من الشهر بالعم الافتراضي لذلك أبو حنيفة تكلم عن أمور تحدث الآن يعني تكلم عن مسائل قبل أن يختلع الطيران من المجرم قد يصل يوم الأيام كان يقوم في مسألة واد الفراش اختلف كل الأئمة كل الأئمة قالوا قالوا لو, لو, لو تزوجها وهي في بلاد المغرب وهو في بلاد المشرق لو تزوجها ثم سافر وتركها أكثر من فتره الحمل <تصفيق> ثم أه أه أه حمل حمل الهند في في رمى عند الجمهور بلد الفراش طب سوجها في المشرق ولم يراها أكثر من فتره <تصفيق> التلقيح <تصفيق> ابو حريفه يقول لها البلد ده لا ينسبونه لها قال لعل هناك طريقة جعلته يعني ينتقل بسرعة فيجامع ثم يرجعك وأصبح الآن مجد طائرة طبعاً هو كان يعني كا عنده غريب أنه طالما أنه هناك معجزة لسيد محمد صلى الله عليه فقد يكون هناك كرامة يكرم الله جل على هذا العبد قد كان في الأعراض الدقيق جدا محمد الله وفعله ولم يثبت على المخلوقة شيء من زنا أو, أو شيء أو إلى آخره وما زال هو زوجها الوحي أو زوجها الوحي فأثبك ولده وكان يعني يفترض على, على مبدأ أنه قد يكون هناك وسيلة التقل جعلته ينتقل فيجامعه وعلى الله سبحانه وإلى سلبك آه لما يحدث الآن في بعد سفرات في إسطايا لأننا قلونا المطف سهرية نعم نعم، عظم الله يعمل بأهلاس يعمل بأهلاس وصخاب صحيح، لا يؤمن لا, لا يؤمن أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ طبعاً قلمة تَقَوَّلَهُ في أكثر من موضوع من القرآن الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يعني أخذه البحيرة ظاهر في سورة الفرقان قال لهم إن هذا إلا إذ كنوا افتراه وأعانوا عليه القوم آخر فقد جاءوا ظلماً وزوراً وقالوا أساطير الأولين اكتذبها فهي تملأ عليه مقدر وأصيراً هذا بمعنى تقوله يعني من, من عندي هل تقول القرآن من عندي بل لا يؤمنوا طبعا هذا عطف على أم يقولون شاعر لأن الشاعر يخرج الشعر من تلقاء نفسه والشاعر الذي ينقل الشعر ليس مشاعر وإنما ناقب الشاعر هو, ال... هو الذي يخترع الشعر تلقاء نفسه شعر من تلقاء نفسه مم. فلذلك أقرب ما تقول أم يقول تقوله على أم يقول ما شاعر وهذا كلهم إذ قالهم لأنهم قالوا آه وإحيانهم من الله جل وعلا فزعبوا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي تقوله والتقول في اللغة نسبة الكلام إلى أحد لم يقوله تقول لي تقولني ما لم أقول أو تقول عن لساني ما لم أقول فكلمة أم يقولون تقوله بمعنى أن محمد هو الذي وضع الكلام وقال الله الذي قاله فَقَوَّلَ الله مَا لَمْ يَقُلُهُ هذا, هذا معنى التخوّل نسمة كلامه إلى أحد لم يقله ويتعدى إلى كلام بنفسه ويتعدى إلى من يوسى لي بحرف علام ولذلك قال تعالى وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بعض الْأَقَارُمِينَ وَأَنَا أَقُلْ لَا يعني تُقَوَّلْ عَلَيْنَا مَا لَمْ او إذا أردت تعديه فتعديه بغزة عب. عندما قال ان ام يقبلون تقبله بل لا يؤمنون مباشره مباشره رد عليهم بنفي الايمان عنهم لتعجيل تكذيبهم لتعجيل تكذيبهم ولبداهه التكذيبيه ما داعي ما في داعي أن عليهم بالعقب كلكم كل تعلمون ان محمد صلى الله عليه وسلم لا لا, لا يكتب وليس بشاعر ولا يمكن ان يكتب هذا هذا القران من جليه اتم بحديث مثله ان كان سابقا طبعا لما لما, لما ارد يقيم عليهم حجه فقط ليس لا يؤمنون طالما ان انتم تقولون ان محمد هو الذي كتبه طيب محمد اليس مشروع في فوه أنتم تقولون من بشر طيب فليأتوا بمثلهم كانوا صادقين لكي كنتم صادقين فعلا ويستطيع محمد من لغير محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الكلام فتفضل اجمعوا علماءكم وشعراتكم وأدباءكم فتفضلوا فليأتوا بمثلهم كانوا صادقين أقام عليهم الحجة وباشرة يعني أنكر عليهم بل لا يؤمنون ثم أقام عليهم الحجة فليأتوا بحديث مثلهم كانوا صادقين أي إن كانوا صادقين لأن محمد حقوق بسم الله قال ابن عشروا لاحظوا ووجه الملازمة أن محمد صلى الله عليه وسلم أحد العرب وهو ينتق برسالة العرب أليس كذلك؟ فالمساواة بينهم وبينهم في المقدرة على نظم الكلام ثابتة يعني ليس هو من, من, من فلاسفة الأغريق العربي مثلهم يسبيقى. يسبيقى. يسبيقى. بل تفوقونه أنتم في الشعر وفي الأحيان فلو كان القرآن قد قاله محمد صلى الله عليه وسلم لكان بعض خاصة العرب البلغاء قادر على تأتيت مثليه وأفضل فلما تحداه الله بإنياته مثلي هذا القرآن وفيهم بلغاؤهم شعراؤهم وقلمتهم وكلهم واحد في الكفر كان عجزهم عن إتيام مثلي هذا القرآن لا على لا عجز البشر عن إتيام القرآن ولذلك قال تعالى أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مثلهم وفترأت لاحظوا قمتوا عنهم نفس الشيء تماماً مماشرة أم يقولون افتراء محمد قل بعشر سور مثلهم وفترأت وحفظوا وفتروا علينا لا تصدروا وادعوا من استضعتم من دون الله إن كنتم صادقين أي واحد مفتوح لا أقول فقط أمو جهد الفريد أحدنا مثل القتال الجسدي يعني معذتوني واحد يقاتلني هنا تحدي ما لا استطعوا <تصفيق> كنوا ادعوه <تصفيق> كنوا ادباء العالم فليأتوا بعشر سوائل مفترع اياتهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله لا فقموا عليهم كما قال على أيضا فإنهم لا يكذبوك ولكن الظالمين بالعيات لله يشعروا والإتيان بالشيء فليأتوا بحديث مثلهم كانوا صادقين والإتيان بالشيء إحضاره من مكان إلى آخر ذلك النبي صلى الله عليه من مكان الماء من البرميد أو إلى آخره إلى حيث النبي صلى الله عليه وسلم فالإحضاره من المكان إلى آخر واختير هذا الفعل دون نحو فليقول مثله أو إلى آخره فكان هذا الفعل يقول فليأتي بحديثاً مثله ماذا يقول فليقول حديثاً مثله فيكتب حديثا مثله او يتلفظ به اتهام ليس بالهنا الاتيان ليس مثل القول او مثل أو هو عبر عن عن عن, عن القول بالاتيان حقيقه مجاز وليس حقيقه ولهذه قال لقصد الاعذار لهم بأن يقتنع منهم بجرب كلام مثلهم ولو من أحد غيرهم يعني يروحوا سرقوا من اي احد ولو سرقتم من مثلا من الشعراء القدام من القصائر من المعلقات من أي أحد وقد تقدم عند قوله تعالى فأتوا بصورة من مثله أن يحتمل معنايين فأتوا بصورة من مثل القرآن أو فأتوا بصورة من مثل الرسول يعني بصورة يعني مثله أي من أحد من المعنى والحديث فليأتوا بحديث مثله الحديث هو الاخبار. الحوادث. من حوادث من ايجاء الحديث غير كلمه الحديث النبوي حتى حتى الثانوي له هو سمع انا اقول احدثكم بحديث حديث ان اخبركم بما جرى من الحوادث من هنا اصل كلمه حديث تابعه لل احداث شهيد كل شيء حدث لما اقول يعلم المنطق كل حادث مخلوب كل حادث مخلوب والكون حادث ولكن عندما يحدثك بحديث فهو يخبرك بشيء قد حدث سواء قديما أو حديثا بذالك قالوا الحديث الاخبار بالحوادث واصروا الحوادث انها واقعة حديثة يعني ليس حاضر من ثم توسع فاطُلقت على كل الوقائع ولو كانت قديمة حتى كقولهم حوادث سنة كذا وكذا 1920 هذا في مثل هذا اليوم <تصفيق> وترجع ذلك اطلاق حديث على الخبر اطلاقا وتوسع حديث أطلق على الكلام ولو لم يكن إخباراً ومنه إطلاق الحديث على كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذن فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صارعين قال يجوز أن يكون الحديث هنا عن الأخبار التي موقعت سابقاً لأن ما سيحدث لاحقاً هم يعلمون عجزهم عنه يعني هم ما يستطيعون أن تحدث وصلوا عندما جمعهم وقال أرأيتم لو أنني أخبرتكم بأن خيلاً ستغير عليكم في خلف هذا الوالي أبو أنتم مصدقي قال والله ما شربنا عليك كذبة أول شيء ثم لما أخبرهم بالوحي قالوا أبو الله أرتب لك لهذا جمعتا لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون أن محمد صادق وهو قادم في الطريق فرأى من أعمل الجبل أن قوما سيغيرون فسيصدقون طب لماذا تصدقونني في الخير ولا تصدقونني في, في, في, في, في, في, في, في, في الأمر الغيب نفس الشيء هنا عندما قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وقمنا الحديث هو الإخبار عن الحوالي. فكأنه يسهر عليهم الموضوع فلتأتوني بأخبار الأنبياء السادقين وهذا كان معروف في زمانهم من كتب التوراة من أسلاف أجدادهم إذن ما عليكم فقط إلا هو لم يقل فليأتوني بقرآن مثلهم القرآن كان, كان, كان أعجزهم يعني كان, كان جعلهم يعني عاجزين تماما يعني استحيل أن يأتوني القرآن لا أحد يستطيع، قالوا اتوني بحديث مثل حديثه يعني الأخبار التي تحفظونها عن قصة موسى وعيصر وآخر وآخرين صيهوها بصيارة أخرى سهل عليه ومع ذلك لم يفلحوا بي أن يأتوا بأعين فقط المثل. ومعنى المثلية في قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله المثلية في الفصاحة والبلاغة يريد هنا الفصاحة والبلاغة لماذا؟ أبو داو خطبهم على الاعجاز القران فيه اعجاز سبحان الله هو هم هو الله جل وعلا مستحيل ان يأتوا بشيء معجز ولكن طالما انتم تدعون انكم ارباب البلاغه والفصاحه فالتؤتوا بجد مثله بمثل فصاحته انه لم يضرب بالفط على من مثلي القلم اذا انت إذا لي مثلاً شيء أملكه فإنه يتوجب عليك إما المثيل أو القيمة إذا كان له مثيل إذا أنت أكلفت لي موبايل آيفون سرعة فبسيطة جداً تنفع تشتري آيفون سرعة له مثل سيني طبعاً. أما لو أكلفت لي ساعة لا لا كان أما لو أكلفت لي ساعة أثرية او هدية من والدي لا تستطيع هذه ليس لها مثل قد يكون لها مثل لكن قيمتها مم. يعني الآن في, في, في الآثار اللي في دوجة يقول لك مثلا يجدون هذا مثلا ذهب طيب ولكن يبيعونه بمليون وزنه ذهب لا يسوي خمسين مثلا ويبيعونهم بمليون إذا القيمته ليست بذهبه قيمته بأثريته أو كتبة بخط الملك الفنان هذه القيمة فلذلك هناك فرق من القيمة والمثل تعلمون إحدى الفقهاء في موضوع القيمة والمثل هنا المثل أراد, أراد أيضاً أن لا يصعر عليهم فقال فليأتوا بمثله من حيث الفصاحة والبلاغة التي أنتم تدعون أنكم أربادوها لكن كلمه عندها مفهوم يعني يسحب المصطلح ما في ما فيش الكريم بل بالدراسه اللغه العربيه يعني انا أعجل. انا أعجل. كيف علماء اللغه العربيه غير المسلمين يعني بدهم انت ما يخلوهم القران بتجرد بتجرد سبحان الله مجس مجس في انتمعن فيها معاني يعني احيانا انت تسحر بكلام شاعر ليس كذلك واحد قد يكون هذا الشعر غير مشهور اصلا ولكن تعجب في فصاحته وبلاغته وهو يعني يعني سبحان الله ما تستطيع إلا ان تسمع له نعم انت تلهم معه في الادب لماذا ترون القراء وخاصه انتم يعني ارباب الفصاحه والبلاغه هذا القرآن مفروض ان تستسلموا لهم ومع ذلك تكبرهم ومنعهم من ان تستسلموا <تصفيق> فليقته بحديث نفسه ان كانوا صادقين تمخلقوا من غير شيء انهم خائفون ما زال الالتبان في في في موضع المناظره حتى يعني المناظر العاذق والقوي ماذا يفعل؟ يعني يجبر خصمهم على عدم التكلم يقول له إما ستقول كذا أو كذا فإن قلت كذا فإما ستقول كذا أو كذا. ثم إذا قلت كذا فتقول كذا أو كذا فيستثم لا مجال نفس, الشل... نفس الأسلم يستثمون القرى لاحظوا الخيارات التي أعطاهم إياها وكل خيار يعطيهم إياه يبطلهم أنه لا تصريعهم كذا إما بطبيعتهم أو بب ب بامكانها الان ان خلقوا من غير شيء حتى خرجوا ليحتملوا المخالف اخر مطف والعناد ادعوا يقول ليس لكم مفهم حججتكم بكل حكي اذا لاحظوا اما انكم انكرتم لا اما مم. انكم خلقتم من غير خالق او انكم خالقوا واحدا من الاثنين تكون مخلوق من غير خالق فلا تعملوا أو أنت, أنت تكون الخالق فلست, فلست مكلم اختار واحد من اثنين أعجز أعجز أم خلقوا من غير شيء هذا مستحيل تقول لي وجدت الصدفة كيف يعني كيف خلقكم من غير شيء لا بد إلا أن يكون خالق لك صحيح؟ فإذا كان عندك خالق فيستوجع عليك أن تعبده أو أنت الخالق تفضل حتى نعبده أعطينا صفات الخالق هل عندك صفات الخالق؟ <تصفيق> طبعا هذا في المرد عليهم على, على, على, على, على كلامهم قالوا عندما قال إذا كنا, كنا عظاماً ورفاناً أئنا لا من قلتون خلقاً جديدة فهم يعلمون أنهم بعثوا وأن هناك من بعثهم ولكن ينكرون الفرق بين البعث الأولى والبعث الثاني فقالوا هربع قال بعد أن نموت أن نبعث خلقا جديدة تركيب معظم من أصدقائكم بالأساس هذا يعني جواب يعني بسؤاله جواب ألا يستطيع أن في خلقكم من لا شيء من لا شيء عدم. من عدم أن يخلقكم من, من, من عظام يعني بقايا بالعكس الخلق الثالي أسهل من الخلق الأول أنه يوجد, يوجد شيء مالي أو على الأقل أنت عندما تصدع هذه الطاوله اول مره تسمعها فتن تعبت تعبت تعبت تعبت حتى تخترعها وتصممها طيب لو سرقت من السهله جدا ان تصنع مثلها يعني انت سبق وجربت ان وصنعتها فوصنعها بسهوله ف ما ما ما كنت تستغرقه ايام وسنين لصنعها سيستغرق معك ساعات فرخص شيء على بال انسان كيف انخلق من غير شيء؟ ابهم الخلق من الخلقه وهذا في معنى قوله تعالى فينظر الانسان مما خلق خلق من باءه ذاته يخرج من بين الصدر والترائب انه على رجعه لقد وكف الله تعالى كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا اننا طافكر كلام طويل على موضوع الشيء الخالق من غير شيء وهل الشيء بالاساس عدم عدم ام وجود هل هل لفظة الشيء نفسها طب خلق من غير شيء وعباره كل شيء لذلك كل شيء هالك الا وجهه كل شيء موجود. موجود. موجود. موجود. موجود. موجود. موجود. موجود. موجود كل شيء موجود وغير شيء موجود موجود والشيء بيصلح انه يقارن على, على, على كل شيء على الاحياء والابواب والجمال والنبات الاجزاء العبوريات على, على كل شيء اسمه الشيء انا حتى انا تذكرني اطلاق لا لا لأن الشيء يمبغي يكون حادث لا يحق على الزات كل شيء هل يكون إلى وجهه وبهذا رد العلماء الأشاعر على العلماء أهل في تفسير قومة تعالى كل شيء هل يكون إلى وجه فقالوا لو كان الوجه كما تقولون فسيروا بباقي الجساد وهذا حاش رو والمقصود هنا بالوجه لابد حتى يقول يعني كلام يعني سمعت انا من الشيخ عبد المطال كتاب التعريف العام للكتاب قال اتحدى ان يستطيع المفسر احد وجه ويقول يعني المقصود بالايه هو المستحيل لو نقر كل شيء هالك الا وجهه تعالى بهذا اليدان وقد ثبتت هلك ولا هلك غير اليدين وخفرت الأصابع وإلى آخره في القرآن وفي الحادث الصحيحة لذلك الوجه قال هنا هو الجهة مراض بها الجهة وليس الوجه المعروف الله والأرض ، بل لا يقل هذه في استهزاء هذا قمة في استهزاء ، هذا مستعمل في يعني كلام, كلام العرب حتى كلام العامة أنت منذ أنه تقول لأبنك لأ لأ حضرتك الذي تذهب كل يوم وتعمل من الصباح إلى المساء وتأتينا بالماء يعني مثلا من باب نفس الشيء تماماً أنتم خلقتم السباوات والأرض كذلك؟ ضمن أنتم الذي خلقتمها هذا نوع من الاستغذاء لهم أنتم أصلاً يعني تتبجحوا وترفضون على أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولي رب العالمين طب يتفضل من الذي خلقت السباوات ولذلك هذا نوع من الاستغذاء ويذلك يسمى كله استفهام إنقاذ أن خلق السباوات والأرض بدأ يوقيعون الشافعي المخلقوا من خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون بمفهول مخالفة الله هو خالف سماء الله لا يوجد في الآية شيء يقول أو يدل على كلمة الله خلق السماوات والأرض ولكن طالما أنه أطلق يعني نفس الشيء عندما أقول للولد أنت الذي تذهب وتعمل هذا دليل على كأنني أقول له أنا أذهب وكل يوم أعملنا الصباح والمساعة تأتي لكم باللباس والطعام والشراب وتحدثت لك لا تنجح في دراستك أنا مذكت هذا الكلام ولكن مفهوم الكلام المفهوم المخالطة للكلام يدل على أنني أنا اللذي وأعمالي فنفس الشيء هنا أم خلق السماوات والأرض بل لا يقنون وكأنه يقول بل لا يقنون أن لا يوجد أحد خلق السماوات والأرض يضرب الأرض طبعاً وتفسيره في, في آيات أخرى ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وهذا معنى بل لا يمكن أم عندهم خزائي ربك أم هو المسيطرون أيضاً إضراق انفقار بر أخر كل كم كما قلنا أم أو بل فيها إضراق انفقاري عن, عن جمال الكلام ايضا اضراق قال فيه يعني اقامه عليهم بالامر الذي كل الناس اصبحوا تعلم يعني ان الرزق مقسوم بل اصبحنا موجود بالبدايه انه ما حد يعلم حتى التجار بداوا يقولوا كلام في موضوع الرزق ايه مساء الخير ب الموضوع لا لا لا تذم يومك حتى يولي يعني قد, قد تجلس في الساحه اذا قبيل ان تغلق عملك او محلك ولا تبيع شيء اخر خمس دقائق سبحان الله ترزق توزع سبحان الله كل في الصيف نظيف اسمه نذهب بعد صلاة الفجر وصلي الفجر ونذهب بالقاعدة وكل اليوم سبحان الله يجد شيء معسّرة ففي الطريق مللنا في العودة وقلت لهم عرضاً يعني صنارة صنارة نعم ملف الصناران خاص راجعين إلى الفيت في الطريق القضاء قلت لهم أوقفونا ضربنا المباراة وقفت وقفت في هذه الارض وكان في سمك فكنا نضع الاكريس كل الاكريس قرد الجمبري الصغير جدا طعمه كان الصغير, الصغير, الصغير, الصغير نضعه في الصدر الطعم الطعم هذا الطعم فايش ايش نعمل اخر يوم نقوم نقوم حتى تاكل فشباب كبوا كل القطع تلكه كله كل مره طبعا والله يا اخوه يا في كل خيط سنة ثلاثة في راسه كل واحد يرمي مننا ثلاث سمكات من النوع الكبير ونحصل في 5 دقائق يعني تقريبا كل واحد اخذ مننا كيلو وكيلو وحتى القرض اصبح مقطع وقطع صغير هذا قد تدل <سؤال> على ان اي قلب معروف عند البشر موضوع رزق كذلك شاف البابا يقول من اجمل ابيات توكلت في رزقي على الله خالقي وان لا شك أن الله رازقي ومهما يكن من رزق ياتي به الله ولو كان في قاع البحار العميقه يعني <تصفيق> <تصفيق> حتى وهو كان في الارمان <تصفيق> سيئة المجودة ويأتي إليك فالوضوع مزق لذلك قال لهم أن, أن عندهم الخزائل وربك أنهو المسيطون طبعاً الخزائن هنا ليس فقط خزائن غزق بل أيضا التصرف في الكون يعني الذي لديه الخزينة انه دائما الذي يقول التصرف في الكون فهل عندهم خزائن؟ الخزائن هي الماء المضار الماء المطر فيه حياة الماء فيه حياة فيه السمارية الحياة فيه سيطرة بذلك يعني اول ما يسيطر عليه الانقلاب مثلا تريد ان تنقلب على مثلا رئيس او قسم اول ما يسيطرون عليا الخزنه خزينه بيت المال ويعني وبعدها على مباشره يعني من اهم الاشياء خزينه لذلك ماذا قال الكفار؟ قالوا لو لا هذا القرآن على رجل من هالقريتين عظيم يعني من نظره ما قريء عظيم عنده سمعة. سمعة. قيمة. السمعة قيمة محمد صلى الله عليه وسلم عنده السمعة الشاه والمال العظمة كانت عنده مثل الوليد الوليد كان ذو مال وبنون هذين العظمة عنده فمحمد صلى الله عليه وسلم عنده بنون ولا عندهما به فما يعتبرون أنه عظيم هو عظيم صلى الله عليه وسلم. قبل الإسلام بأخلافه بصدقه بأمانته كل يحترمه ولكن ليس من حظماء مكة مما عندهما نغرمه بذلك قالوا لو لا هذا القرآن على رجل من طريتي عظيم والخزائن جمع خزينة وهي البيت أو الصندوق الذي تخزن فيه الأخوات والمال أو ما هو نفيس عند خازنه يعني قد وثائق قد قلم أو شيء شيء ثمي خريطة خريطة مثلا وتقدم عند قوله تعالى قال اجعلني على خزائل الأرض في قسم سيدنا يوسف عليه السلام نواحظ الوضع طلب يوسف طلب خزائل الأرض لأنه فيها مقدرات مهنة, مهنة ل... <تصفيق> يعني قال اجعلني على خزائل الأرض من يحفظ العالم وأيضاً تقدم في قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائب الله وفي قوله تعالى وإذا جاءتم وإذ آية قالوا لن حتى نؤتى مثل ما رسول الله, الله الله عالم حيث يجعله مساعدة أم عندهم خزائ... خزائن ربك أم, أم هم مسيطرون و... وكما كما قلنا أم عنده الخزن هو الذي يسيطر يعني... يعني أم عندهم خزائن الأرض أم المسيطرون وأيضا فيها من يكون مخالطة أم خزائن الأرض ليس مجرحة إلا لعن الله والمسيطر هو الله أجل وعنه والمسيطر بالصاد والسين في أوله اسم فاعل من سيطرة اذا حفل زو تسلط ومنه ااا هو فعل مشتق من سيطره اذا قطع والساطور ومنه الساطور وهو حديده يقطع بها اللحم والعظم وعصاطور هذا سطور هذا اللي اللحم, في, اللحم في, في, العيد في, في العيد طبعا <تصفيق> طبعا, طبعاً أخذ من من تسلطت. سيطرة تسلط. لا من التسلط. كأنك في قطع اللحم وكأنك أنت مصيفة على اللحم ودي مقارنة بين يمع شراجين ولا استطعت أن تكتبوا لا تكتبوا لا تكتبوا لا تكتبوا إلا بسلطان ما؟ مقصود سلطان الله تعالى قوة اذكر هناك ما القدره الله تعالى يستع... لم البشر يعني مثلا لم ولن القمر وهم يعلمون لا لا صعدوا الى القمر ولكن السماء ال... يقصد هنا السماء مم. تجاوز السماء الاولى الى السماء الثانيه ما احد يستطيع الا السلطان من الذي استطاع محمد صلى الله عليه وسلم سلطان الله بقدرة بها بغير صحيح وهم يعلم البشر الآن تعلم أن العمر حتى ولو اخترع عمر عمر الإنسان المقدر لا يكفيه أن يذهب ويعود بحسب بحسب الساعات, الساعات الطبية لأنه يحتاج إلى وقت للذهب والعودة لا يستطيع أن يعيشوا لذلك أن يفكرون بالتكاثر يعني تذهب عائلة يموت الأب <تصفيق> ثم هي ثم المهم اخر شيء يصل بحفيد الحفيده بيقدرون بماراه يا في الطريق يا شيخ يا يموت يموت الامر عمره لا يكفي <تصفيق> نتغبر <تصفيق> سرعه الضوء على مدينه قلقه فجاهيه عن قدره المركبه وب الى و ابدال السين صادا في المسيطر والمسيطر مثل الصراط والسراط وهو قراءتين الجمهور قرؤوا بالصاد وحفص قرأ بالسين طبعا قراءه حفص بالسين بالاولويه يعني تبقى صعب وسين والأولى انتقاءها سير يعني جئت من كلمة سير يعني سير سلطة فاتحة لنك لا سلطة فاتحة لنك سلطة فاتحة في قراءات لا. في الزراع والصراع السراط لنسمع قراءة في السراط في السين وكانت هذه الآية أم خلقوا من هذي شيء عفواً أم عندهم خزائن أم عندهم خزائن ربك أمو المسيطرون كانت هذه الآية سبب إسلام جغير بمطعم رضي الله وعلى الله لما سمعها أسلام أم لهم سلموا يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبي يعني هل, هل, هل واحد ذلك فرعون قال يا عبادني صحا لعل اطبروني لا لا كان, كان, كان واحد من اذا عندكم سله وتستمعون الغيب اخبرونا اذا كنتم خالقون ولستم مخلوقون من غير شيء وتدعون الغيب هل, هل يوجب عندكم سله استمعتم الذين فليادي مستمعوا بسلطان مبين حتى هذا لو تستطيعوا طب المستمع يأتي بشيء مبين وواضح ويخبروننا ماذا سيحدث عن الغيب هون يتحدى السلطان مبين عن الغيب حزي. نعم شيء شي فيه غيب هون تحداهم هون بالغيب وذلك قال آآ آآ طبعا فيه تحدي كأنه يقول لهم لو ازدفعتم أن تصلوا وان اخترعوا هذا السنن فانكم ستموتون وتحرقون وحذف مفعول يستمعون ليعم كلاما من شانه ان يسمع الاخبار المغيبه والمستقبل وغيره يعني أي واحد يريد ان يحاول ان يستن ان ان يسمع الاخبار المغيبه فتشغله هذه الايه اذا ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بس الطالب ويقول لك كان الجن يعني يصعد يصعد يصعدون للسماء يضعون فوق بعضهم بعض يصعدون لي ياتون بالاخبار السماء الاولى هذا هذا وارد في افهم الايه الكريمه في سوره الصافات وسوره الجن سوره السماء فوق بعضهم كيف سلم كيف يعني كيفيه او, أو, أو عندهم مم. كيفيه, كيفية يقول لك جن فوق جن جن فوق جن حتى يصعد لا مم. مم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلق تحرق بالسرعة سريع أجسامهم ليست بحاجة إلى يعني يصعب إذا كان عفيتم من الجن قال أنا أعطيك به قبل أن تقوم من مقارك قبل قبل, قبل هذه الحاجة مم. مم. سريع أقل, أقل من أجزاء المسال رمشة العين وهذا, وهذا طبيعي من قدرتهم يعني ليس معجزة كما قال الذي عنده من من الكتاب أنا أتيك منه قبل أن يرتد إليه بطرفك يعني يعني رمشة عين رمشة عين الذي عنده من الكتاب بشر ولكنه معجزة أما عفرين للجن هذا قال عليه كثير من الجن أنا أتيك بيعاجه أن قبل أن تقوم بالمقام كهذا نفس الشيء طالما عنده سرعة التحرك يعني في الدنيا أيضا عنده سرعة التحرك ليستلك السمع <تصفيق> وعندما كانوا يسترقون السمع وما التفسيرات تفسير أنهم كانوا يرى كان جن فوق جن حتى يصعدون تكون من إسرائيليات ممكن لا، كيف حتر عندها في أفلام كارتون؟ ينبقى سمعتهم ان انا سمعتها. سمعتها. انا كي سمعتها راسا ولكن كما قلت ليس هناك حاجه انا سمعتهم شي كي طومجي من شيء. طموجي. طموجي. من عفوا <تصفيق> <أفرق؟ streaming. لا. تصفيق> سمعت ان الجن يعيشون اكثر من كنت اعتقد بان لكل انسان قرين فيعني بمجرد ان يموت ذلك الانسان يموت ذلك الجن اللي هو ماذي وقارنه هذا ما كنت ممكن ادرسها لا. لا الجن ممكن الجن يعيش بس لا يموت ممكن عبد الخر عبد الجدي ولا بسم الله العديد. للذكري اللي في لحظة <تسجيل> <لحبة> العديد. <فينا. تصفيق> <تصفيق> خبر <ضحك> يعني خيشة. <تسجيل> في مبروك عديد. انا نسف. سجاجي سجاجة. في هذا مبروك عديد. <تصفيق> <عيشة>. في هذا مبروك عديد في لحظة العديد. عدي وعدي وعدي وعدي كل نصف يعداد جواب. طيب كده. طبعا السلطان ما له جوال بديل هذا رد عليهم من من كلامه قال الملائكة بنات الله هم كانوا يقولون هكذا وكأنه يقول لهم هل من العدل أن تجعلوا لنفسكم البنين وللإله الخالق الذي يستطيع أن يخلقها أن, أن تجعلون له البنات تذكر ما في, في قصف نطيزة جداً يعني وغباء يعني الله جلو على هو المفروض أن يكون لهم البناء كان الحسباء مثل الحسباء نقوم بأن البنات يعني أقل من رقبة أو. من البنين وبأن الملائكة نقصة بلائكة أنها نقصة أُنسى ولكن في الحقيقة فيها ما عندهم ذكورية أو أُنثية يعني مثل المجتمع الزوجين وإلا الأسماء الذكورية جبريل، إصلافين، ميكاين أسماء ذكورية وليست أسماء من صار عنده طيب لما ولكن م. قال ان هذا مما تعارف عليه واصبح يطلع عليه يعني ليست ليست لفظ ولا لفظ السنه ولكن شتهى عند الامه وتعارف عليه فيطلع في كثير ازرقي من قدره والكنسفه طو اعملي بالو تذكرتي اليوم ليش تذكرتي يا ايش قوم يا زراءي هذا بيجي دخلت هاي طبعا بيس هو ديزا انتم تعلمون ان الله جل وعلا لم يلد ولا يولد ولا دخل لا انث ولا ذكر ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مستقر مغرم نعم نقرا هذه الايه ان شاء الله اشرحها لا تروحون أم, أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفقلون المغرم بفتح النيم المغرم هو الغرم وهما يفرض على أحد من عوض يدفعه غرامة غرامة غرامة غرام التي أقولها غرامة غرامة غرامة يعني مثل الثقل المفقرون من الحمل اصبوا المحمل بشيء ثقيل المفقر وهنا مستعارب المطالب بما, بما يحصل عليه الا في الحقيقة الذي عنده غرامات كثيرا فواتير الى اخره هو لا يحمل شيء على كتفه ولكن كان الجبال فوق <تصفيق> <كبير طبعًا تصفيق> لذلك هو مستعار استعاره وليس حمل لا يحضر الأحمال المغزانة الفقيرة ولكن مجلس, يعني مجلس, يعني مجلس م. م. والمعنى أنك لفتهم شيء أن عنك ما كلفتهم شيئاً يعطونا كفلية فيكون ذلكاً بسبب الإعراضهم عنك تخلصاً للإداء ما يطلب بهم يعني أم تسألهم أجرى فهم يموراً ومفقرون يعني أصلاً لم نسألكم شيء يعني حتى يعني مفكر عليكم بالغراب وهذا فيه نوع من يعني اللي عليه ان فوق كل هذا ان تساله الرن وهنا وهنا اضطراب من خطاب لهم الى خطاب محمد وكان الله يخاطب محمد يا محمد هل فرضت عليهم يعني غرامات كثيرة حتى لم يؤمنوا يعني ولفتح هو السؤال لاكنه صحيح أم تسألهم أجراً يا محمد؟ ولكن هو كأنه يوجه خطاب لهم هل سألكم أجراً؟ بدون يعني لم يسألكم أجراً وأنتم ما زلتم تعاندون فكيف لو سألناكم أجراً وغرامات وأصبحتم بها مفقلون؟ وهذا من حق وهذا من حق إلا أن نسألكم بل هذا ما عطبتموه مع الآلهة تقدمون لها القرابين وتقدمون لها الأتوات والغرامات أما نحن لم نسألكم oba zalik la do vtorih blok je na